الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الأساتيذ الكرام في المجلس الثلاثين من مجالس مدارسة كتاب شذى العرف في فن الصرف لشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من اسم التفضيل في المجلس السابق واليوم نود أن ننتهي من المشتقات بإذن الله تعالى حيث نقف عند اسمي الزمان والمكان واسم الاله فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله اسم الزمان والمكان قال هما اسمان مصغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه وهما من الثلاثي على وزن مفعل بفتح الميم والعين وسكون ما بينهما إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوحها أو معتل اللام مطلقا كمنصر ومذهب ومرمى وموقى ومسعى ومقام ومخاف ومرضى وعلى مفعل بكسر العين إن كانت عين مضارعه مكسورة أو كان مثالا في غير معتل اللام كمجلس ومبيع وموعد وميسر وموجل وقيل ان صحت الواو في المضارع كوجل يوجل فهو من القياس الأول سيكل الله لك بارك الله فيك اسم الزمان والمكان أدن يجد أنتبه اسم زمان واسمه لكنه جمع بينهما أضاف يعني عطف المكان على الزمان والإسم الزمان والمكان لأنهما يتطابقان في عملية الاشتقاق والسياق الأسرة اللغوية هي التي تكشف عن الزمان أو المكان في هذا الاسم لذلك اسمه الزمان والمكان عطان ما اسم الزمان وما اسم المكان؟ قال هما اسمان مصوغان يعني مشتقان يبنيان يصاغان لماذا؟ للدلاله على زمان وقوع الفعل أو مكاني للدلاله على زمان وقوع الفعل أو مكاني طيب لأن إذا دمنا يصاغان من ماذا؟ يصاغان إما من الفعل أو من المصدر على رأي البصريين ورأي الكفهين إذا من الفعل أو من المصدر لكن هذا الفعل يجب أن يكون متصرفا يعني بمعنى أنه يعني من نعمة وبئس وعسى وليس لا يبنى اسم الزمان ولا يبنى اسم المكان إذا يبنى من الفعل المتصرف الملاحظه أيضا المهمة هي هو يدخل في اشتقاقهما أو في صوغهما من الثلاثي أو من غير الثلاثي. الملاحظة العامة التي يجب أن نضعها في الذهن بأن, بأن سمي الزمان والمكان في أول كل منهما ميم زائدة. ميم زائده لاحظوا سواء أكان مصوغا من الثلاثي أم كان مصوغا من غير الثلاثي. ففي أول اسم الزمان واسم المكان ميم زائدة يختلف ضبط الميم إما أن تكون مفتوحة في الثلاثي وإما أن تكون مضمومة في غير الثلاثي إذا هذه ملاحظة عامة ملاحظة عامة كما ذكرت قبل قليل تعرف دلالة الزمان والمكان من السياق تعرف دلالة الزمان والمكان من السياق طيب ما الغرض من يعني اشتقاق اسمي الزمان والمكان مثل اسم الفاعل الاسم الفاعل عندما نشتق نقول كاتب لاحظوا كاتب بدلا ما نقول الذي يكتب أو الذي كتب نقول الكاتب إذا فيه إجاز وفيه اختصار لأن الاسم الفاعل اسم ذات زائد حدث هل أنت كذلك؟ وأيضا هنا لاحظوا عنه حدث وقع في زمان مكان حدث مع مكان حدث مع زمان إذا فيه اختصار وايجاز فيه ايجاز واختصار اذا الفائده من صوغ كل من اسمي الزمان والمكان الايجاز والاختصار لأن اسم المكان يفيد مكان الفعل مكان وقوع الفعل وقوع الحدث وهذا غير ظرف المكان وغير ظرف الزمان كما تعلمون ولولاهما لو يعني لولا هذا الاشتقاق للازم أن تاتي بالفعل ولفظ المكان والزمان تقول هذا الزمان أو المكان الذي كان فيه كذا الذي كان فيه كذا شوف الجمله اطولك الذي كان فيه الدخول مثلا كان فيه الخروج هذا المكان الذي كان فيه الخروج أو هذا مكان الخروج أنت تقول مخرج انتهت المشكلة هذا مكان الدخول مدخل هذا مكان السعي والمسعى إذا لاحظوا عبقرية اللغة العربية المعتمدة على الإيجاز والاختصار والاقتصار في اقتصاد في حتى في الكلام في اختصار فهذه أيضا من عبقرية اللغة العربية إذا الغرض من هذه المشتقات بعامها هو الإيجاز والاختصار إذن أيضا باسم الزمان واسم المكان الغرض من صوغ كل منهما الإيجاز والاختصار طيب سؤال مع الله سائلا يسأل لماذا زيدت الميم كما أنا ذكرت قبل قليل بأن اسم الزمان واسم المكان في كل منهما ميم زائدة مفتوخة في الثلاثي مضمومة في غير الثلاثي مدخل، مخرج، مسعى، مرمى مفتوحه طيب مستخرج صارت مضمومة وغير الثلاثة طيب لماذا زيدت هذه الميم؟ قالوا أن هذه الميم زائنا وجدت بدلا من حرف المضارعة لاحظوا الآن الآن يكتب يكتب, يكتب،, يكتب، هذا حرف مضارعة يكتب ماضيه كتبه ثلاثي. ما هو اسم المكان مين نفعل مكتب خذنا الخرف المضارع خاطين ميم مكتب نغطب أوقعنا الميم موقع حرف المضارع لماذا قال الفصل بين الاسم والفعل بين الاسم والفعل يعني يكتب هذا فعل مكتب صار فعل صار اسم اسم تفضيل عفوا عفوا اسم زما اسم مكان اسم مكان اسم. إذا هذه الميم وقعت هذه الميم الزائدة في كل من اسمي الزمان والمكان موقع حرف المضارعة للفصل والتمييز بين الاسم والفعل يخرج فعل مخرج اسم مكان أو اسم زمان. إذا صورة الكلمة صوره الفعل وصوره الكلمة, الكلمه واحده بين الاسم والفعل الفرق بينهما هذه الميم هناك حرف مضارع هنا الميم فهمتم إذا اثبتوا هذه الميم للمخالفه بين صورتي الاسم والفعل بين صورتي الاسم والفعل لاحظوا يعني هذه هذه الحرف الصغير الميم هذه فارق بين بين الاسم والفعل لا فهمنا اسم الزمان اسم الزماني واسم المكان دلالته والان يدخل في صوره قال هو الشيخ أنه من الثلاثي اما ان يصاغ من الفعل الثلاثي أو يصاغ من الفعل غير الثلاثي من الفعل الثلاثي اما ان يصاغ كل منهما على وزن مفعل بفتح العين لاحظوا الميم الزائده موجودة على طول ميم زائدة موجود على طول مفتوحه في الثلاثي مفعل الخلاف أين؟ في عين الكلمة مفعل مفعل مفعل مفعل طيب متى مفعل ومتى مفعل لان لخصنا لاحظنا الميم الزائدة الفرق بين الاسم والفعل بان هي عندما كنا دخل يدخل ان مدخل انت فاكرني فتح يفتح ان مفتح انت فاكرني كتب يكتب مكتب إذا كان الفعل الثلاثي مفتوح العين أو مضموم العين يفعل يفعل أتى الزمان واسم المكان على وزن مفعل بفتح العين بفتح العين يعني إذا العين مفتوحة في المضارع الثلاثي مضارع الثلاثي فالاسم الزمان نفس الفعل خذفنا لي حطينا المين لكن إذا كان مضموم عين الكلم عين الفعل المضارع مضمومة تصبح في الماء في اسم الزمن مكان مفتوحة لأن ما يوجد لدينا مفعول إلا هذا ما ندر وشافز فأتت على مفعل فأتت على مفعل إذا إذا المضارع عين المضارع مفتوحة أو مضمومة فاسم الزمن اسم زمن تبقى العين مفتوحة تبقى العين مفت وخطت إذا كان معتل اللام مثل جرى مثلا معتل اللام أخرى هرفع الله والمجرى نفس الشيء أيضا على وزن مفعل, مجرى مفعل. جرى يجري ما هي ك إذا معتل اللام أيضا حرف الله في آخره فأيضا على وزن مفعل نحظ نصر ينصر منصر ذهب يذهب يذهب يفعل مذهب رمى ده معطل الاخر رمى معطل الاخر مرمى مفعل وقى موقع معطل الآخر سعى يسعى سعى يسعى مسعى قطينا الميم الزائدة المفتوخة مقام قامة مقام أصلها مقوم أفعل أصلها مقوم الواو مفتوحة قبلها ساكن قليبت ألفة مقام خاف يخاف مثل مقام مقاف مرضان منظر نظر ينظر نظر ينظر منظر فعلى يفعل خرج يخرج مخرج دخل يدخل طرح يطرح مطرح إذن الآن فهمنا إذا كان المضارع مفتوح العين أو مضمومها يأتي اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل يعني بفتح العين, بفتح العين يعني لاحظوا أنه يعادل أو يساوي يطابق فعله إلا أن الضمه تصبح فتحه هنا في اسم الزمان لأنه لا يوجد لدينا مفعل إلا خليلة إلا نادر مشكلة إلا نادرا طبعا يعني ما أتا يأتي مأتا رما يرمي مرمى طيب إذا عنا لفيف ثوا لفيف ده مقرون ثوا أيضا مثوى على وزن مفعل أو أو لفيف مقرون أيضا مأوى تحصي طوا ايضا هذا لفيف مقرون مطوى هذا او هوا هوا نعم سقط ما هو مكان سقو اذا هذا لفيف مقرون سوا طيب ولي ولي هذا لفيف مفروق اليس كذلك وقع موقع لفيف مفروق وفى موفى رعى مرعى لفيف كفروق اذن لاحظوا ان كان يعني لفيفا مفروقا او مقرونا او معتلا لام او كان مثالا يائيا يساره يا, يا, يا مثال حرف الحل، الحرف الاول هذا نسميه مثال كما تعلمون ميسر يساره ميسر يتما اسم المكان ميتم يقولوا ميتم يقضى مثلاً يقضى. ما يقض مثلا يقض ميقض إذن حتى إذا كان مثالا فهو على وزن فهو على وزن مفعل إذن هذا على وزن مفعل الأصل ان إذا فعله فعل يفعل أو فعل فعل يفعل فهو على وزن مفعل طيب طيب إذا فعل مشدد مضاعف دب يدب دب يدب ما دبamus مفعل إن كذلك اذا كل هذا على وزن مفعل طيب متى يكون على وزن مفعل إذن العين اذا العين مكسورة إذا في المضارع العين مكسورة إذا في المضارع العين مكسورة عرض يعرض ما عرض فمن الأخطاء الشائعة دارج على ألسنت الناس وعلى ألسنت بعض المعلمين ومعلمين اللغه العربيه للأسف يقولون معرض وهذا خطا شائع هي معرض بيقولوا مصيف وهي مصيف وهي مصيف طيب جلس مثلا يجلس إذن مجلس ما تقول مجلس جلس يجلس مجلس نعم طيب إذا عنا المثالة الوفال وعد وعد اسم المكان والزمان موعد مفعل مفعل ان موعدهم الصبح وضع موضع طيب اذا كان معتل العين بالياء بات يبيت مبيت سنفعل مبيت اصلا يبيت قال يقيل قال من القيلولة مقيل غاب يغيب مغيب مغيب إذا هذه كلها على وزن ماذا؟ على وزن مفعل هذا من الثلاثي إذن اسم الزمان واسم المكان من الفعل الثلاثي إما على وزن مفعل أو على وزن مفعل ننظر إلى عين المضارع إذا مفتوحة أو مضمومة فالعين في اسم الزمان والمكان مفتوحة إذا العين مكسوره في المضارع فالعين في اسم الزمان والمكان مكسوره مع التفصيلات التي ذكرتها مع زيادة الميم نضع في الأذان بان الميم زائده في اول اسم الزمان واسم المكان للتفريق بين الفعل والاسم كما ذكرت قبل قليل ندخل الان في اشتقاق أو صور اسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي عند فعل رباعي عند فعل خماسي عند فعل سداسي كيف أصو اسم او أو المكاني من اي منهم؟ من اي منها؟ تفضل تفضل أحساس خالد بارك الله فيه قال ومن غير الثلاثي على زنة اسم مفعوله كمكرم ومستخرج ومستعان ومن هذا يعلم أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميمي واحدة في غير الثلاثي وكذا في بعض أوزان الثلاثي والتمييز بينها بالقرائم فإن لم توجد قرينة فهو صالح للزمان والمكان والمصدر إذن هذه من اللاحظة غير الثلاثي من الرباع قال على وزن على زنة اسم مفعوله يعني الميم مضمومة كما ذكرته قبل قليل ميم من وقبل آخره فتحه وقبل آخره فتحته مكرم مستخرج آآ مستعان مصلى مغتسل متكئ، ألا كذلك؟ متكئ، مستخرج مقاتل متدحرج إلى آخره منطلق مكان الانطلاق منطلق. إذا لاحظوا هذا الوزن على وزن اسم المفعول يشترك في اسم المفعول والمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان لاحظتم اسم, المف... اسم, الزئس. اسم, ال... اسم ال... المفعول اسم الزمان اسم المكان المصدر الميمي صيغه واحده طيب ما الذي يحدد نوع... نوع هذه الكلمه في هذه الحاله السياق السياق لذلك ماذا قال ومن هذا يعلم أن صيغه الزمان والمكان والمصدر الميمي واحده في غير الثلاثة طبعا اسم المفعول لانه ذكر قال على زينة اسم مفعوله فاستغنى عن اعاده ذكر اسم المفعول إذا لأخذوا يعني أربعة مشتقات تشترك في وزن واحد من غير الثلاثي الزمان المكان اسم الزمان اسم المكان ما اسم المفعول والتمييز بالقرائن اللغوي بالسياق اللغوي بأسرة الجملة هي التي تكشف المقصود بمستخرج مثلا مستخرج الذهبي ليلا هذا اسم زمان يعني الوقت الذي نستخرج فيه الذهب ليلا طيب مستخرج الذهب في الصحراء هذا مكان طيب الذهب مستخرج من باطن الارض اسم مفعول استخرجنا الذهب مستخرجا سهلا مصدر ميمي بمعنى استخراجا بمعنى استخراج وهذا طبعا يفهم من القراء الموجودة في السياق اللغوي. الآن لدينا أيضا معلومة أخرى وكثيرا ما يصاغ يعطين أمس اسم الجامد هل يصاغ من اسم الجامد؟ أفضل أستاذ خالد برك الله قال وكثيرا ما يصاغ من الاسم الجامد اسم الزم اسم مكان على وزن مفعله بفتح فسكون ففتح للدلالة على كثرة ذلك الشيء في ذلك المكان كما سدة ومسبعة ومطّقة ومقثأة من الأسد والسبع والبطيخ والقثاء. نعم، خلينا نكشف هذا. الآن، الآن يصار من الاسم الجامد اسم مكان. إذا الآن ما علاقة في اسم الزمان؟ يتحدث عن اسم مكان. اسم جامد عن اسم ذات. اسم جامد عن غير مشتق. اسم جامد هنا يقابل مشتق. يعني اسم ذات. يدل على ذات معينة. ليدل على يعني يصار اسم مكان يدل على المكان الذي يكثر فيه ذلك الشيء يصار من الاسم الجامل اسمه مكان على, على وزن مفع ماذا يصار؟ للدلالة على كثرة ذلك الشيء في ذلك المكان عندما تقول مأسدة يعني مكان تكثر فيه الأسود مسبعة مكان تكثر فيه السباع مدبة مكان تكسر فيه الذبرة مذابة مكان تكسر فيه الذئاب مذ الذئاب مذباء مذبعة تكسر فيه الذبعة موقع لعول لاحظوا ولاحظوا الآن هي على وزن اسم مفعلة يعني مفعل أضيفت إليه تاء مفعل هذا اسمه مفعل اسم مكان مخرج لكن أضيفت إليه تاء يدل على كسر تباتوا للدلالة على الكثره المبالغة فاتت على وزن مفعلة تباتوا للدلاله على كثرة ذلك الشيء في ذلك المكان وعطنا امثله على ذلك للدلالة على مأسدة ومصفعة ومبطخة بالطيخ يعني مكان بالطيخ ومقفاه من القفاء من القفاء نعم هذا اللي لاحظوا الآن هذا يعني بعضهم قال أنه يمكن هذه من الثلاثي من غير الثلاثي من غير الثلاثي يمكنني أقول مثلاً مساعلبه لأنه نشترطوا يكونوا من الثلاثي على وزن مفعل يكونوا من الثلاثي لأنه نصد مفعل فاشترطوا أن يكون من اسم جابد ثلاثي أسد ذئب لكن فعلب رباعي فعلب رباعي فقالوا مسعلب بضم الميم بضم الميم وفتح ما قبله يعني على وزن اسم المفعول على وزن ينطبق عليه منطبق على اسم المكان او الزمان مشتق من غير الثلاثي قالوا مسعلب و وهكذا نعم لان يعطينا بعض الالفاظ ايضا الاثق على خلاف القاعده قال المؤلف رحمه الله وقد سمعت الفاظ بالكسر وقياسها الفتح كالمسجد للمكان الذي بني للعباده وان لم يسجد فيه والمطلع والمسكن والمسكن والمنسك والمنبت والمرفق والمسقط والمفرق والمحشر والمحشر والمدزر والمشرق والمغرب وسمع الفتح في بعضها قالوا مسكن ومنسك ومفرق ومطلع وقد جاء من المفتوح العين المجمع من المفتوح العين المجمع بالكسر قالوا لا. والفتح في كلها جائز وإن لم يسمع قال أستاذنا نكف, نكف. نكف قليلا قليل. الآن لدينا بعض الأمثلة أيضا الأخرى اللي عندما نقول الولد مبخلة مجمنة الولد مبخلة مجمنة مجبنة هذا يصاغ اسم المكان لمحل الكثرة يعني نحن عندما عندنا مأسدة لكثرة الأسود لكن قد يصاغ اسم المكان أيضا لمحل الكثرة للمحل أكثر فيها شيء معين فقال الولد مبخلة مجبنة فأنه هو مكان البخل ومكان الجبل خاف هذا على أولاده بصير جبان بصير خائف إلى اخره بصير بكيل إلى اخره يعني بسبب يعني سبب كثرة البخل يبخل ال يقول الولد مثلا مجهلة كفر النعم مخبثة هذا اسم مكان أيضا لاحظوا يصار أيضا الشراب مثلا مطيب للنفس مطيب يعني مثلا لطيب النفس الخرب مأسمة مأسمة طعام متخمة سبب التوحم سببتم احيانا اسم المكان يا شباب قد يؤنث اسم المكان اذا اريد به البقعة لكن بقعة مؤنث قد يراد به البقعة يعني مصحى مثلا مصحى او مصحى اسف مصحى وليس بفتح الميم وليس في كسري اناس مصحى بفتح الميم اسم المكان والزمان بفتح الميم من الثلاثي ومن وبضمها من الربع من غير الثلاثي بس كسرت بندخل في اسم الآلة مصحة رأيتم مصحة مزلة مفازة مدرسة هذا بالله مشرقة موضع شروق الشمس مشرقة لكن تكلموا يقولون أيضا يقولون ايضا المقبرة شوف عن المقبرة وعن المقبرة المقبرة اسم المقبرة اسم المكان ال الذي يكون يعني يكون مكان للقبر مكان للقبر آه أحيانا آه اسم المكان أو الزمان قد يأتي على وزن المكان أو الزمان لكن يراد به المصدر لا يراد به المكان الزمان أين المفر يعني أين الفرار أين المفر أين الفرار وجعلنا النهار نغاشا المراد هنا المصدر العيش وليس المراد ومكان العيش المرد والمكر والمأدبة هي كلها على وزن اسم المكان لكن يراد بها المصدر لان بضعنا عن بعض الشيخ يذكر لنا بعض الكلمات الأتاتت شازة جاءت بالكسر وقياس والفتح مسجد قال مسجد المسجد طبعا معروف أن المسجد طيب هو الأصل سجد يسجد فالقاعده المفروض قال المسجد لكن نقول مسجد للمكان الذي بني للعباده يعني مكان العمل مسجد مكان العمل لكن اذا اردت مكان السجود يعني مكان عمل الصلاه مسجد لكن اذا اردت مكان السجود فتقول مسجد مسجد تقول مسجد إذا اذا مكان السجود فتقول مسجد تقول مسجد انتبهنا. لذلك يقول هو كالمسجد للمكان الذي بني للعبادة وان لم نسجد فيه جميعا أي وضع للفعل وان لم يقع فيه ذلك الفعل فعل الصلاة فعل السجود بحثوا. طيب عنا كلمة المطلع الآن المطلع لدينا ورد في القرآن الكريم المطلع ولدينا المطلع أليس كذلك لدينا المطلع والمطلع في في صورة الكهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين خمئة ووجد عندها قوم ياذا كانوا إما أنت اما وإما تخذ فيها فلسنا هنا على المغرب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا استرى. لاحظوا حتى اذا ذلك مطلع مطلع على مفهم طيب في ال ماذا قال حتى مطلع الفجر مطلع كافتت مطلع اذا فيها لغتان مطلع ومطلع وردت في القران باللغتين مطلع ومطلع فهو اوردها هنا من المطلع لاشاز لانه من طلع يطلع فالاصل مطلع لكن وردت واطلعا يطلع يعني في الايه الكريمه صريحه يطلع, يطلع يطلع حتى اذا بلغ مطلع الشمس شوف اتى بالكسر وجدها تطلع يعني هاي المضارع مضمومه وجدها تطلع واتت بها في الكسر والمطلع والمسكن ايضا يجوز المسكن والمسكن سكن يسكن فالقاعده تقول على وزن نفع على وزن مسكن وجاءت على مسكن وأيضا المنسك المنبت هل أنبت ينبت مفروض تقول منبت على القاعدة لكن هي وردت على العرب المنبت على غير القاعدة المرفق رفق يرفق مرفق وردت المرفق المسقط سقط يسقط المفرق المحشر المفروض المحشر ورد المحشر المجزر المظنة لحظوا المشرق والمغرب المشرق والمغرب لم ترد في القرآن الكريم إلا على وزن نفعي وهي من شرق يشرق ومن غرب يغرب وقرأت الآية قبل قليل في سورة الكهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب من غرب يغرب وأتت مغرب وكذلك مشرق فلم ترد في القران الكريم على الوزن ما ورد مغرب ولا ورد إذا ثم قال بعد ذلك أن هذه الكلمات التي وردت بالكسر والاصل ان تأتي بالفتح قياس والفتح قال سمع الفتح في بعضها قال مسكن وإذا مسكن ومسكن منسك ومنسك مفرق ومفرق مطلع ومطلع وقد جاء من المفتوح العين المجمع بالكسر يعني جمع يجمع مجمع مجمع البحرين قال مجمع قال هنا أيضا يجوز أن تقول المجمع قالوا والفتح في كلها جائز وإن لم تسمع الفتح جائز على القياس يعني منبت من قال منبت على القياس منسك قال منسك على القياس مسكن قال مسكن على القياس قال منب قال على لغه العرب على غير القياس في لغه العرب قياسنا وضعنا المقاييس نحن التي وضعناها لكن العرب نطقوا بمنب فهمت اذا هنا في أكثر من لغه في اشتقاق اسم الزمان واسم المكان في بعض الحالات نعم ثم عطينا الان قال استاذنا المرحوم الشيخ تفضل قال استاذنا المرحوم الشيخ حسن المرصفي حسين المرصفي في الوسيلة هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطا وإلا صح الفتح كقولك أسجد مسجد زيد تعود عليك بركته بفتح الجيم أي في الموضع الذي سجد فيه وقال سيبويه وأما موضع السجود فالمسجد بالفتح لا غير فكأنه أوجب فتح فيه <تصفيق> يعطينا يعني يستشهد الشيخ الحملاوي رحمه الله بكلام الشيخ حسين المرصفي في كتاب الوسيلة الأدبية الوسيلة الأدبية رجعت في الوسيلة الأدبية قال الشيخ وأم اسم مكان الفعل المضبوط فهو للموضع الذي وقع فيه الفعل فإذا أردت من لفظ المسجد هذا المعنى فتحت عينه كما تقول أسجد مسجد زيد أو أسجد مسجد زيد تعد عليك بركته فمعنى في الموضع الذي سجد فيه زيد اسجد مسجد زيد تعد عليك بركته المعنى في الموضع الذي سجد فيه زيد المسجد لذلك ماذا يقول الشيخون قال هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطا وإلا صح الفتح في كلمة ماذا؟ في كلمة مسجد يعلق على كلمة مسجد على كلمة مسجد وإلا صح الفتح يعني مسجد كقولك اسجد مسجد زيد يعني اسجد في المكان الذي يسجد فيه زي شوف شوف الاختصار مسجد اسمه المكان بدما يقول اسجد في المكان الذي سجد فيه زيد المسجد اذا اسجد مسجد زيد تعود عليك بركته بفتح الجيم مسجد مفعل اي في الموضع الذي سجد فيه اذا ميزوا في مسجد ومسجد ان مسجد المكان الذي يقع فيه فعل ولو لم تقع فيه الصلاه هو مسجد اما مكان السجود مكان السجود فير تقول مسجد وهذا راسي بوي هذا راسي بوي وقال سيبوي واما موضع السجود فالمسجد بالفتح لا غير فكانه اوجب الفتح يعني كان سيبوي لأن اما موضع السجود فالمسجد كانه قال ان كلمه واجب تقول لي موضع مسجد ولا تقول مسجد لا غير ولاحظ كلمه لا غير استخدمها الشيخ الحملاوي واستخدمها الشيخ ابن هشام في كتاب المغني أيضا رغم على الرغم من أنه يعني ذكر في أحد الموضوعات أنها لا تصح فهذا دليل صحة هذا اللحظ الان لدينا كلمة كلمة مطار هي مكان الأصل هي منطار يطير ليس كذلك؟ منطار يطيره واللي المفروض تقول مطير نفعل طريطير المفروض تقول مطير أو نقلت حركة بعد ذلك حركة الياء إلى الطاء فأصبحت مطير أصبحت مطير الصحيح يعني مطير طيب لكن السيوطي رحمه الله ذكر بأن المطار موضع الطيران وهذا أيضا ما ورد في اللسان وورد في تاج معروس إذن كلمة مطار صحيح إذن كلمة مطار صحيح كلمة مصيف ذكرتها قبل قليل من صاف يصيف ومن الخطأ الشائع يقولون مصيف قطأ هو مصيف أيضا من الخطأ الشائع يقولون منتزه منتزه من أي كلمة؟ من تنزه يتنزه إذن متنزه اسم المكان متنزه فإذا من الاخطاء الشائعة أيضا هي منتزه. هي, ليس منتزه هي متنزه المكان الذي يتم فيه التنزه معرض كما ذكرت الصحيح معرض وليس معرض هذا أيضا من الأخطاء الشائعة نكون بذلك قد انتهينا من اسمي الزمان والمكان لدينا اسم الاله وهو سهل نأخذه إن شاء الله تعالى لننتهي من المشتقات وندخل بعد ذلك في تقسيم الثالثة الاسم حيث التذكير والتعنيف تفضل الأستاذ خالد قال اسم الاله قال هو اسم مصوغ من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته وله ثلاثة أوزان مفعال ومفعل ومفعله بكسر الميم فيها نحو مفتاح ومنشار ومقراض ومخلب ومبرد ومشرط ومكنسة ومقرعه ومصفاه، وقيل إن الوزن الأخير فرع فرع ما قبله وقد خرج عن القياس الفاظ منها مسعط ومنخل ومنضل ومنصل ومدق ومدهن ومكحلت ومكحولة ومحرضة بضم الميم والعين في الجميع وقد أتى جامدا على أوزان شتى لا ضابط لها كالفأس والقدوم والسكين وهلم مجرار نعم إذا الاسم الاله اول ما هذا اسم الاله إذا هو اسم يدل على الهه معينه يدل على الهه معينه وهذا الاسم يصاغ من الفعل الثلاثي سواء سواء كان الفعل الثلاثي متعديا او لازم والاكثر ان يصاغ من الفعل المتعدي الاكثر ان يصاغ من الفعل المتعدي وربما صيغ من الفعل اللازم على اي شيء يدل يدل على الاله التي تعالج بها الاشياء الاله التي تعالج بها الاشياء ان يكون بها الفعل يقع فيها الخدث عندما تقول منشار معناتها الآلة التي يتم فيها النشر عندما تقول مشرط الآلة التي تستخدم للشرط عندما تقول مبضع الآلة التي يستخدمها الطبيب إذن اسم الآلة هذه أخوان أيضا يكون في أوله ميم زائدة مكسورة لاحظوا من اسم الآلة واسم التف... اسم الزمان والمكان ميم زائدة مفتوحة في الثلاثي مضمومة في غير الثلاثي في اسم الآلة ميم زائد على الأصل زائد على الأصل بدل الحرف المضارع هو زائد على الأصل مكسورة حط قاعدة عامة مكسورة ويا قوم أو فل مكيال والميزان نبي ميزان مكيال محلب، مقراد، منشار، مكنسة كل الأوزان الميم زائدة مكسورة ميم مكسورة لذلك السيبواه ماذا يسمي؟, يسمي هذا الباب؟ يسمي هذا الباب باد ما عالجت به يعني الآلة التي تعالج بها الأشياء الآلة التي تعالج بها الأشياء الآن ما أوزان هذا المشتاق اسم الآلة قال على ان لدينا قال وله ثلاثة اوزان مفعال ومفعل ومفعلة مفعل هي مفعلة لكن بزيادة التاء زيادة التاء هذه على, على مفعل لاحظوا مفعل ومفعل ومفعل مفعل مثلا لدينا مصباح مفعل مكيال مفعال ميزان أصلا ميوزان مفعال منشار مفتاح دائما مكسورة دائما مكسورة مفتاح مقراض مفعال محراث مسواك مثقال مغلاق مخلب مبرد بعد ذلك لا دقل هذا في مفعال دخل بعد ذلك في مفعل لا داخل مفتاح منشار مقراض مخلب بعد ذلك دخل في مفعال مفعل مفعل عندك مخلب مبرد مشرط مبضع مخلب مقص مجن مخرز منجل مثقب مغزل مفعل كل هذا مفعل مرصد الآن كان ورد في بعض الكتب مرصد ولا مرصد يعني إذا قلنا مرصد بفتح الميم فهو مكان الرصد اسم مكان. إذا قلنا مرصد هي الآلة التي يتم بها الرصد. إذن كلاهما صحيح لكن لكل كلمة منه مدلول. مرصد اسم مكان. مرصد اسم الآلة. تفهم هنا؟ نعم. والمجهر الآلة التي يعني نكبر فيها ونرى فيها. معزف معازف. ملقط كل هذا على وزن. مفعل ثم لدينا الوزن الثالث وهو مفعل بزياده بزياده التاء بزياده التاء على مفعل تعطيك هنا اااه مكنسه مكنسه مقرعه مصفات بس كذلك نعم ملعقه مطرقه مغرفه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 اسم مقلما مقلمه المكان الذي تضع فيه الأقلام لحظوا الفرق بين الكسر وبين الفتح لأن مرآة اسم اله أصلها مرآية المصفات أصلها مصفوة مرقات مرقية مرسات أصلها مرسوه أيضا ممحات مبرات مسحات إلى اخره كل هذا الوزن مفعلا. ذكر الشيخ إذن هنا لدينا لدينا ثلاثة أوزان ذكره الشيخ وقيد الوزن الأخير فرع ما قبله يعني مفعلا هو فرع مفعل بزيادة التاء. قبل أن ندخل في يعني ما خرج عن القياس المحدثون أضافوا أيضا وزنين آخرين يكثر القياس عليهما يأتي اسم الآلة كثيرا. على كل منهما فعال تقول سخان براد وهذه الالات الحديثه عداد رشاش وانا وزن فعال بزيد التاء فعال تزيد التاء تقول غساله سياره انا سير سياره جرافه حفاره حصاده برايه أه، مخايه عجانه كساره خصالة، غواصة كل الات على وزن فعاله عصاره عجانه خرازه ثلاجه غرازه دراسه طياره طياره اليس ذلك اذن كل هذه على وزن فعال وفعاله ايضا لدينا اسماء الا على فعول تاتي كثيرا على فعول طبعا سماعي هذا مثل صاقور ساقور الفاس يسمونه صاقور ناقور نقر في الناقور ناقور سماله ساطور ساطور ناقوس هاون اللي هو الـ الـ يعني الـ هو هذه كلمه الهاون هذا يعني كلمه فارسيه في الاصل معرب ليست ليست يعني عربي اصليه بالعربي هي, هي مهراس انفعال مهراس او منخاز مهراس هايروسارز فيسمى الهاون أو الهاون هي الاصل هاون. نعم لديك أيضا على وزن فاعول خازوق صاروخ ناظور ناسوخ ناسوخ اللي هو الفاكس عربه بالناسوخ في المثال حاسوب حاسوب أيضا على وزن فاعول أيضا ياتينا أحيانا على وزن فعال مثل خياط سيراد لحام سوار سواك سواك سواك فعال تبعتم هناك أيضا كثير من إسماء الآلة سماعية المصغط والذكر الآن الشيخ وقد خلق الفاظ يعني السماعية مصغط ومنخل ومنصل ومدق ومدهن ومقهلة ومخرضة بضم الميم والعين في الجميع لدي أيضا السيف اسم اله سمعي الترس اسم اله المجن اسم اله أو المجن ان لدي في السماع والوزن المفروض يكون مكسور مجن غربال غربال القدوم القدوم الفأس السكين السيف الرمح الهراوة الجرس طرف المدرسه الجرس هذا اسم اله سكان السفينه الذي يسكن السفينة ويوجهها وهناك من يرى انه يمكن أن نطلق على مقود السيارة يعني هل مقود السيارة هم نوسموا موسى سكان إذا أخذنا بما يعني قاله العرب بسكان السفينة سموا سكان السفينة يعني على تسكينها وعلى توجيهها ونسي مقود السيارة فقال بعضهم بأن يصح أن نطلق على مقود السيارة السكان السيارة لأن العرباء نطقوا بكلمة سكان للسفينة كلمة درع، كلمة إبريق، كلمة مشت، قيل مشت وقيل مشت،, مشت. الميم. لكن وردت أيضاً مسمى مش، كلمة السفينة الموسى السكين يعني كل هذه أسماء آله. ثم يقول بعد ذلك، وقد أتى جامد على الأوزان لا ضاب طلاق الفأس والقدوم يلقدون حقيقة، يعني وبعضهم يعني ذكرها بالتجديد ترى الشيخ مسجد. ومذكورة في بعض الكتب بدون تجديد قدوم وسكين وهلما جرر. نكون بذلك قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من اسم الاله وبهذا انتهينا من المشتقات وسندخل بعد ذلك بتقسيم جديد للاسم من حيث التذكير والتانيث هذا والله أعلم وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم